وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية وترجع الأحكام لليقين. فلا يزيل الشك اليقين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأبيات أراد القاعده الفقير الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك قلنا عندنا قواعد اربعه وهي إذا تيقن الطهارة شك في الحدث فهو غير محدث الثاني تيقن حد شكه الطهاره محدث ولا اشكا الثالث اذا تيقن الطهاره والحدث وكان يعلم حاله قبلهما فهو عكس حاله قبلهم صحيح وإذا تيقن الطهاره والحدث ولم يكن يعلم حاله قبلهم فهو محدث نعم وانتهينا هذه اربع قواعد ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في كتاب الطهاره طيب عادة الشرع نعم أربع اعيد أعيدها اليوم تقنى الطهارة وشك في الحدث قلنا عندما قال الله أكبر بدأ يشك في الطهارة هل هو متوضئ أم لا هل انتقض وضوء أم لا فهو عندما كبر تكبينة الإحرام ما كبر إلا وهو متيقن لا يخرج من الصلاة إلا بيقين الثاني تيقن الحدث وشكه هل توضى ام لا فهو محدث ولا اشكار تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبلهما وقلنا مثلنا بمثال قلنا عبدالله صلى الفجر ثم وقت صلاه الظهر قال انا متيقن مئة بالمئة ان الساعة التاسعة احدثت وتوضعت لكن لا ادري ايهما اسبأ ننظر الى حاله قبلهم حاله قبلهم متوضئ فهو الان فهو الان محدث لان عندنا الان تطهر لصلاه الفجر ثم عندنا يقين انه احدث فهو الان محدث تمام العكس كان بعد صلاه الفجر احدث ثم الساعه التاسعه متوضأ وأحدث ولا يدري أيهما أسبق ففي صلاة الظهر الآن شك هل هو متوضي أم لا أنظر قال ما أدري أيهما أسبق قبلها كان فهو الآن متوضي تمام الثعل قسم الرابع أن نتأقل الطهارة والحدث شك في حاله قبلهما فهو الآن واحدثوا الحمد لله لو جاءنا إنسان وقال لا أنا إذا شككت في الطهارة والحدث أحدث حتى أقطع الشك باليقين ما رأيك علي مخالف للشرح صحيح؟ أي نعم لأننا قال لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوت وإذا فتح المجال هذا معنى هذا انه يشك في كل شيء وقلنا حتى يشك في اللقمة إذا رفعنا فيه يقول لعلي عندما أرفع هذه اللقمة أكون طلقت زوجتي وحتى يأتيها ويوقظها يقول اسمع أنا والله تعبت من هذا الباب وأنا أريد أدفع الشك باليقين فأنت طالق والحمد لله صحيح فهو يحدث الان في الصلاه من كثره ما يوسوس في الصلاه متوضئ غير مت... ملايع هو لا يعرف يقرا ولا يستطيع يخرج من الصلاه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ماذا أصنع أحدث فيتعمد اخراج الريح حتى يخرج من الصلاه يصح يا صح اطلاقا مفهوم طيب قلنا وعندنا في الشك اخذنا قواعد منها أن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة اطلاقا حتى وأن كان هذا الشك قوي 99% طاف ثم جاء عند الصفا وعندما صعد على الصفا وقرأ قول الله تعالى إن الصفا المرء قال غلبت الظن عندي أنها سبع أنها ست ماذا يصنعها سعيد؟ يسعى ولا يرجع اطلاقا لماذا لانه انتهى الطواف طيب اذا والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر لا تفي اطلاقا الثاني اذا كان الشك داخل العباده قلنا هذا ينقسم الى قسمين كثير الشكوك لا تفي اطلاقا فلو جاك موشك وقال دائما في كل ركعتين في الركعة الثانية أشك هل سجد سجدة وسجدة ودائما حالي أني أسجد سجود, سجود السهو في الركعتين فنقول أنت الان لا, لا قال يا أخي قد تكون سجدة نقول لا تلتفت سجدة دائمة صح لكن تنبهوا لأمور تقول مثلا أنت لعلك يعني ما تنوع في الأذكار أصنع مثلا أنك في السجدة الأولى تقول سبحان ربي الأعلى وتكردها وفي السجدة الثانية تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده أو تضيف مع سبحان ربي الأعلى في الأولى سبوح قدوس وفي الثانية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم لي مفهوم ترشد لهذا لأنه تنوع في الاذكار لا يكون معه غفلة أو ذهاب للخشوع مفهوم طيب قال إذا كان قليل الشكوك فهذا يبني على غلبة الله وإذا لم يغلب على ظنه شيء يبني على الأقل إذا ليس دائم يبني على الأقل نعم قال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأمور يعني الأصول لماذا جاء بها الآن هنا ناسب حتى تبني على الأصل ناسب ان يذكر لك أصول يلا لنا الأصول نعم الأصل في المياه الطهارة معناه إذا اختلفنا في ماء أو شككت في ماء هل هو طهور أو نجس فالاصل نعم انه طهور ما لم تتغير أحد اوصاف الثلاثة بنجاسة تؤثر فيه مفهوم نعم ولذلك سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور ماء ثم زادهم على هذا غير الأصل في العادات الإباحة لم نأخذ أم طيب الأصل في العادات فرد إنسان أن يلبس عمامة وطاقية ولباس فالأصل في العادات كلها الإباحة إلا إذا جاء نصر الشيخ إبراهيم يلبس لباس على صفة معينة وجاء حسام قال لا هذا محرم قال لا أنا متمسك بالأصل أنت اللي تدعي خلاف الأصل لابد أن تاتي بالدليل لبس بنطال. فهذا يأتي بالدليل يقول هذا في تشبه في كذا وفي كذا إذن لا يمكن أن نخرج عن الأصل إلا لدليل غيره نعم نعم الأرض ما بها الأرض. نعم إذا شك في هذه الأرض يريد يصلي عليها وقلنا الصلاة لابد فيها من الطهارة في ثلاثه أمور: بدن وبقعة وثوب. هذه البقع التي يصلي فيها. فالأصل فيها الطهارة. نعم. الأفضاع ما يعني بالأفضاع الفروج. فلا فالأصل أنه إذا شك في مرأة. هل يصح ان اطعام لا في الأصل انه عدم الوقت تحريم الوقت الا بنكاح او ملك يمين تسري طيب هي زوجته وشك فيها هل طلقها ام لا فالاصل بقاء الزوجيه والطلاق لا ارجت اليه اذا شك فيها صح نعم طيب الولد ينسب إلى الأب فالأصل الشك في النسب لا لأن الناس تمنهم الله سبحانه وتعالى على انسابهم صح؟ نعم طيب الأصل في العبادات المنع ما معنى هذا أراد أن يصلي نقول حرام تصلي تصوم حرام تصوم تحج حرام حتى تأتي بدليل وإذا لم يأتي بالدليل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولذلك قال الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي الدليل والعادات الحل حتى يأتي الدليل نعم الألفاظ الحقيقة ولا مجاز اطلاقا أصل نعم الأم... ما معنى الأنفس يعني قتل النفس التي حرم الله والأصل التحريم إلا لدليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمر مسلم مسلم ومعاهد ذمه ومستعمل خرج به الحرب والقنى السلطان يأمر بقتل من المرتد والساحر مثلا والنفس بالنفس والثيب نعم أسان طيب نعم الأصل في اللحوم هنا أراد اللحم فإذا شك إبراهيم الآن في الصيد سوف يأتي معنا في الصيد سمى ورمى بمحدد وسقط هذا الصيد في الماء ولا يدري إذا وجد ميت إذا وجد حي الحمد لله يذكي وانتهى الامر إذا وجد ميت قد يكون مات بالسهم وقد يكون مات بالغرق يقدم الأصل وهو تحريم. أرسل كلبه المعلم وكم وجد عند الأرنب الذي صاده هذا الكلب الكلب الذي سمى عليه كلب آخر فالأصل انه لا يدري أيهما أمسك إذا وجد حيا الحمد لله ذكاء وحلا وإذا وجدوا ميت ولا يدري من أخذه هل هو الذي سمى عليه أم الثاني لكن أرسل إبراهيم كلب المعلم سمى عليه وأرسل حسام كلب المعلم وسمى عليه ووجدوا هذا القرب عنده الكلبين يصح ولا لا؟ صح يصح لأن هذا سمى وهذا سمى طيب هذا في اللحوم بعضه قال الاموال ان ما نسلط على مال الا بحق وقلنا السفيه اما المحجور عليه اما اللي أو او طيب وغيره بعد ذكر الثياب كذلك نعم نعم قال رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور نعم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الأصل في العادات الحل. إلا لدليل والأصل في العبادات المنع لأنها توقفية إلا بدليل نعم قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي صارف الإباحة صارف الإباحة أما التحريم والكراها نعم مثاله عاده الناس مثلا في منطقة كشف العوار فالأصل الحلم لكن جاء الدليل بتحريم كشف العوره فإذا ننتقل عن الأصل إلى التحريم عاده القوم ان النساء يخرجن متبرجات، فالأصل الحن، لكن جاء الدليل على تحريم هذا هو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، نعم، والأصل في عاداتنا حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذا كلام بالعظيم رحمه الله تعالى. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة وهذا يعني القاعدة في الأصل قال بها الشيخ الإسلام من رحمه الله تعالى ومن قبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل يقال أن يدخل فيها ربع الدين نعم والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور نعم وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد عندنا ثلاث أمور الأول مقاصد والثاني وسائل والثالث متممات الوسائل القاعلة الوسائل لها احكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة محرمة وحتى ترتاح من قول البعض الغايه تبرر الوشيء ام الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدق الغايه اطعام الايتام الوسيلة الله السلام العافيه الزنا قال لك الويل وعيد ما جاءا بالعقاب لا تزني ولا تصدق الغاية لا تبرع وسيلة لكن الوسائل لا احكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة محرمة عندنا مقاصد التوحيد صح؟ نعم؟ طيب وعندنا يعني الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرف في وسائل تؤدي إلى الشرف فهي عندما تؤدي إلى محرم فهي محرم بل كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصر تقدم مع. كذلك الآن التوحيد التوحيد كل ما يؤدي للتوحيد فهو واجب وقلنا شراء الطيب الأصل فيه أنه مباح لكن يشتري الطيب من أجل أن تطيب يوم الجمعة فشراء الطيب مستحب لأن الوسائل لا أحكام المقاصد شراء العنب حكمه مباح، لكن يشتري العنب حتى يجعله خمر فهذا محرم لانه كل ما أدى إلى محرم فهو محرم ليس عنده ماء وأراد أن يتوضا لصلاة الفريضة شراء الماء الأصل في الإباحة لكن لا يقوم الواجب إلا به فاصبح شراء الماء واجب نعم تعلم علم النجوم علم التسيير الأصل فيه الإباحة لكن لا يستطيع أن يعرف جهة القبلة إلا بتعلم هذا العلم لأنه دائما يكون في الصحراء فهذا واجب أن يتعلم علم تسير وعلاماتهم بالنجم هم يهتدون لا يستطيع أن يتوصل إلى السحر إلا بتعلم علم التأثير فهذا يؤدي إلى محرم بل يؤدي إلى الشرك الأكبر فهو نوع من الشرك إما أكبر أو أصغر. اذا إذا اعتقد تأثير بذاته أكبر اعتقد أنه سبب فهذا اصغر إذن الوسائل قاعدة لا أحكام بشرط ان تكون الوسيلة مشروع لا ممنوعه طيب بقي معنا المتممات الآن المشي إلى صلاة الجماعه يؤجر على العبد طيب عندما يرجع هل يؤجر؟ هل يؤجر؟ لأنه من سعة فضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد أجر هذه الخطوات وهو ذاهب وهو راجع لأنه هذا متمم للعمل السفر للحج يؤجر عليه طيب والرجوع كذلك لانه متمم للعمل لا يتم العمل إلا به إذن عندنا مقاصد والمقاصد هذه لابد توقفية صح والوسائل الأصل فيها أن الوسائل أحكم المقاصد ما لم تكن الوسيلة ممنوعة والثالث المتممات نعم قال رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل موانع التكليف على ما تقدم معنا ثلاثة خطأ ونسيان وإكراه وقلنا أخطأ في ماذا مثاله في في الطلاق أخطأ في الله إذا لا شيء عليه النسيان نسي وأكل وهو صائم فصيامه صحيح تكلم في الصلاة ناسيا، فالصلاة صحيحه الثالث الإكراه وقلنا الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أن يكره على القول أو على الفعل على الصحيح ولكن قلبه مطمئن بالإيمان إلا إذا كان الفعل في إزهاق أرواح الآخرين فهذا غير مكره لأنه من أجل يبقى على حياته يذهب بحية الآخرين لا لكن لو قالوا اضرب فلان مثلا يضربه لا اشكال طيب الثاني ان لا يزيد فاذا اكره على سب واحد فسب اكثر من واحد لم يؤاخذ على الواحد ويقاخذ على الزياده ان يعرض ما استطاع لانه قلنا زمن الفتنه زمن احمد رحمه الله تعالى كان يعذب ما استطاع الا يكون هذا فيه ضرر على غيره او افشاء قلنا مثلنا بفتنه الامام احمد رحمه الله تعالى لانه احمد ليس مكره لانه هذا الامر يتعدى الى غيره لو قال بخلق القران لكن هناك من العلماء زمن احمد جاز لهم ان يقولوا بخلق القران من باب. الاكراه لا من باب الاعتقاد لانه قال من باب الاعتقاد اشكال واحمد لم يكن في حقه اكراه اطلاقا لماذا لانه تظل الامه خلفه نعم امام ينتظر الناس كلام الامام احمد في هذا الباب طيب قلنا لكن المانع قبل هذا هل المجنون ممنوع من التكليف لماذا لأنه غير مكلف أصره لابد أن ندخل في التكليف اولا ثم بعد هذا يطرع عليه المانع هل انا ممنوع من الإرث من إبراهيم قال لا لابد أن نجد لك سبب تارث ثم بعد هذا يطرع عليك مانع منعك من الإرث نعم قال الجهل والإكراه والنسية حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو وحقوق العباد مبنية على المشاحة إلا إذا رضي صاحب الحق بإصحاب حق فلو صلى بغير وضوء فلو صلى بغير وضوء ماذا عليه؟ إذا كان جاهل أو ناسي فلا اثم عليه لكن عليه إعادة الصلاة وإذا كان متعمد فهو آثم وقد يكفر بهذا إذا كان مستهزئ صح؟ أي نعم إذا ينتفع عنه التعديم والزلف لكن هذا إذا كان جاهل أو ناسي أو مكره مثلا لكن إن كان متعمد آثم أقل ما يكون في حق لم نقل إذا كان مستهزئ أو يتلاعب بدين الله طيب جاء إبراهيم أقطع دفتر أو كتاب علي ثم بعد أن يعني جاء علي قال لماذا تقطع قال استغفر الله وأتوب إليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان. أنا والله أخطأت أريد كتاب حساب وقع كتاب. ماذا أصنعه يلزم الضمان يضمن إلا إذا رضي علي وقال عفوت عنك مفهوم نعم إذن هذه في حقوق في حقوق الله سبحانه وتعالى ان حقوق الله سبحانه وتعالى علمنا الله سبحانه وتعالى بعفو عن حقه وذكرنا هذا في سب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ساب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بحق لله الله سبحانه وتعالى علمنا بعفو عن حقه وحق للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك نقتل على أنه مسلم إذا ظهرت عليه شروط التوبه التي ذكرناها ويقتن النعم ويقتل, ويقتل. والسابل لله سبحانه وتعالى قال هذا تقبل توبة ولا يقتل هل معنى هذا ان حق النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من حق الله قال لا لكن هذا يعني السابل للنبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق لله وحق للنبي عليه الصلاه والسلام والسابل لله سبحانه وتعالى تعلق به حق لله والله سبحانه وتعالى علمنا بعفو عن حق نعم يثبت البدل يعني الضمان نعم والتفي عنه التأثيم والسلم يعني لا تحرج عليه لا اثم عليه لكن يضمن بكل حال وتقدم معنا في الفقه أن عندنا كل أمين لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط وإذا تعد أو فرط يضمن بكل حال هذا إذا كان أمين فما بالك